بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ عُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا فوس زوجت وإذا الموت سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نجرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت حلمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمن ولقد رآه بالأفق المبين وما فأين التابون إنه هو إلا وقر We